بوك تو فير إن نيخنطخ أربعة وتسعون, أربعة وتسعون. <تصفيق> حروف العطف واحد حروف العطف واحد طت <تصفيق> أ انتظر حتى يتوقف المطر <تصفيق> انتظر حتى يتوقف المطر ك <تصفيق> كلس انتظر حتى انته <تصفيق> تظر حتى انته تي <تصفيق> درغكم انتظر حتى يعود انتظر حتى يعود انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى يصبح شعري جافا حتى ينتهي الفيلم انتظر حتى ينتهي الفيلم Ek wacht tot die verkeerslug groen is. Intazir, hatta tasir al ishara to ghadraak. Intazir, hatta tasir al ishara ghadraak. Wanneer gaan jy op vakantie? Mette sa to saafiru lil ijaza? Nog voor die somervakantie. حتى من قبل الإجازة الصيفية حتى من قبل الإجازة الصيفية نسي <سؤال> ب نام حتى من قبل أن تبدأ الإجاازة الصيفية نام حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية <سؤال> اصلح السقف قبل ان يبدا الشتاء اصلح السقف قبل ان يبدا الشتاء فاسيو هاندة voor jy aan tafel sit اغسل يديك قبل ان تجلس الى الطاولة اغسل يديك قبل ان تجلس الى الطاولة maak to die venster voor jy uitgaan اغلق النافذه قبل ان تخرج اغلق النافذه قبل ان تخرج متى ستأتي إلى البيت متى ستاتي الى البيت naklas هل بعد الدرس هل بعد الدرس يا <تصفيق> Class في نام بعد أن يكون الدس قدمتها نام بعد أن يكون الدس قدمتها تا أخ خااطكونركني من بعد ما حصل له الحادث لم ييع يمكنه أن يعمل من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل نارت هي ساي ويرك فيرلوور هيس من بعد ما فقد الشغله ذهب الى امريكا من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى امريكا نارت هي من بعد ما ذهب إلى امريكا أصبح ثريا من بعد ما ذهب إلى أميركا أصبح ثربا